A'udz bilaah min al-Shaytan al-Rajim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Al-Rahmanu al-Lama al-Qur'an. Khalq al-insan. al bayan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 فَبِأَيِّ أَلَاءِ رَبِّكُمْ عَتُوكَ ذِبَاعٌ سَنَفْرُو لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلانِ فَبِأَيِّ أَلَاءِ رَبِّكُمْ عَتُوكَ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 يرسل عليكما شواض من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشق Kuat semeau, fakannya wardeda kddhan, fabeai alai Rabbku matuk dziban, fayoma izilaa yusalu al zimbhi insu walajaa. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ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 مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عيناننا الضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان